بسم الله الرحمن الرحيم وين لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحقمة وما كم الحطمه نار الله الموقده التي تطعن على الافئده انها عليهم مصدا في عمد ممدد